يا أيها الذين آمنوا أنفسكم Yeah. Yeah. of uh -huh. را <سؤال> سَادَ What are you? a <laughs> All right. Allah'a emanet